بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والثقف المرفوع والبحر المسجور إن ك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مرار وتسير الجبال سيرات فويل يوم للمكذبين الذين لهم في خوض يلعبون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 أو نماتن تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاتين بما آتاهم ربهم ووَقَّاهُم رَبُّهُم عذاب الجحيم قلوا وأشربوا هنيئا بما كنتم تعملون على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم دريتهم بإيمان ألحقنا بهم دريتهم وما ألتناهم من عملهم سدره وأنددناه بفاكهته ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسلا لهم فيها ولا تأهيم ويطوف عليهم المال لهم كأن لهم لئلهم فَقَابَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قبل فِي أَهْلِنَا مُسْتَضْعَفِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّعِ قبل ندعوه إنه هو الدرر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب الملون قل تربصوا فإني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 am عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُنَ كِيدًا فَالَذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إلَاهٌ غَيْرُ الله سبحان الله عما يَغِيثُ فَمِنَ السَّمَاءِ سَائِسَاتِ سَحَابٌ لَّرُقُمُ فَذَرهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمًا الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ ان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقول وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِذَا بَأْرَ النُّجُومِ